على التوصل والوسيلة عندنا خطان نمشي فيهما الإجمال الإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو الكلام على أسس وأسول التوصلات وكبيننا ذلك وأما التفصيل فاكون مع كلام مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. كل حال. طيب هنا التوسل التوسل عندنا أنواع التوسل لأن أريده أن أجمع بين الخيرات الإجمالي والتفصيل ولأننا أيضا من الإنصاف أن نأتي بقول الآخرين الذين قالوا بالجواز. وذلك في مسألة مختلفة هي التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بذات الصالحين عرفنا قبل ذلك التوسل أن التوسل كل وسيلة يتقرب بها أو تقرب العبد إلى ربه جل في علاه وهذه إذا كانت وسيلة تقرب العبد إلى ربه فلن يتقرب العبد إلى ربه إلا بربه وإلا بما جاء وفق ما شرعه الله جل في علاه أي هو التقرب إلى رضوان الله بما يحبه واردة ولأن العبادات اسم جامع لكل ما يحبه الله واردة وقد قرر علماء السنر جماعة وجاء بالاستقراء الاتفاق على أن التوسل إلى الله جل في علاه أنواع ثلاثة التوسل بذاته المقدسة وأسمائه الحسنة وصفاته والتوسل والتوسل بدعاء بالاعمال الصالحة وبالسان الحال والتوسل بدعاء الصالحين هذا ما جاءت الأدلة به وألمح إليه شيخ الإسلام فيما قرأنا على أنه التوسل بالذات يكون في أمرين إما بشفاعته وإما بدعائه اما بشفاعته اما بدعائه ومسألة التوسل هذه نركز عليها لانه قد كثر فيها البدع جدا نعم. وقد جاءت الأدلة تفرق بين التوسل المشروع الذي جاء الشرع به والتوسل الممنوع الذي جاء الشرع برده نعم. ولكن هناك شعرة التبست على كثير من أهل الساحة فلم يعلموا الفرق بين بين التوسل الممنوع والتوسل المشروع هو <تصفيق> <وخلطوا الأمر. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شبه بشبه عظيمة يسمونها أدلة على ما يتبنون بالغلو في عباد الله الصالحين لذا نحن نقول التوسل الذي أمر الله به في كتابه هو التوسل بذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى نعم وتوصل أيضا بعباد الله الصالحين وتوصل فالتوصل الصحيح توصل العمل توصل إلى الله بأسماء الحسن وصفات العلا وبذاته المقدسة هذا أعظم أنواع التوسل هذا أعظم انواع التوسل فإن توسل الله تعالى بأسماء الحسن وصفات العلا من خير الوسائل وأعظمها وأنفعها للعبد المسلم حين يدعو وربه سبحانه بها فإن ذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء كما جاءت بذلك الأدلة قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سوجزون ما كانوا يعملون أيدعو الله تعالى متوسلين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبذاته المقدسة وأسماء الله توقفية لا يشارك فيها أحد بحال من الأحوال وقد ورد كثير من الأدلة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلا وبذاته المقدسة بل وأفعاله أيضا قال قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب قد قد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني علمت الحياه خير لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اللهم اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمة الحق في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا ينفذ اسالك نعيم واسالك لا قرات عين لا تنقطع واسالك رضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى رقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة زين مزعينا زينت الإيمان وجعلنا هداتا مهتدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه وأحزنه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكنني نفسي ترفتعين رحمة الذات المقدسة وإما أسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك توسّل بالعزة أعوذ بعز لا إله إلا وقال أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق وكان يقول من قال بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ الله وخدرته وسلطانه نعم أنشر ما أجده وأحازر <تصفيق> هناك أدائة كثيرة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم نسير به إن شاء الله في الباب عندما ندخل عليها كما بينا ذلك. نعم سنبين أيضا الجزء الثاني من حتى نبين التوسل الممنوع ونأتي بالآل بها فالتوسل بذات الله المقدسة وأسماء الحسنى وصفات العلا بل وأفعاله والتوسل بأفعاله كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم نعم إلى تفصيل الكلام عند شيخ الإسلام عندما قال رضي الله عنه والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم أصلهم صنفان قوم نوح وقوم إبراهيم أما قوم نوح كان أصل شركهم العكوف على القبور نعم الوقوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم، ثم عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصغر شركهم معبادة الكواكب والشمس والقمر وكل وكل منها من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطبهم وتوينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة. وإن كانوا في الحقيقه انما يعبدون الجن فان الجن هم الذين يعينونهم ويرضون ويرضون ويرضون بشركهم قال تعالى وهم يحشرهم جميعا ثم اقول الملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون والملائكه لا تعينهم على الشرك لا في المحيه ولا في, المحي ولا في المحي يرضون بذلك ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم انا إبراهيم أنا المسيح أنا محمد أنا الخضر نعم وقد يقول يقول بعضهم عن بعض هذا النبي فلان او هذا الخضر يقول أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض وهذا طبعا لا يدخل إلا على الأغرار الأغمار <تصفيق> فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم من العابد الجاهل فمنهم من يحب شيخا يتزيى بصورته ويقول أنا فلان وأكون في ذلك ذلك في برية ومكان قفر فأطعم ذلك الشخص طعاما وأسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الضائبة فأظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ أو الميت أو الحي فعل ذلك وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه حقيقته, وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته وإنما يكون ذلك جنيا فإن الملائكة لا تعين على الشرك والاسم والعدوان فهو جني يفعل ذلك ليغرو قل يدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا <تصفيق> فاولئ قوم كانوا يدعون الملائكه والانبياء كعزير والمسيح والملائكه فبين الله لهم انهم يتقربون الى الله بكل وسيله وهم هم ينكرون ما تفعلون انتم تتقربون اليهم وهم يتقربون إلى الله بكل وسيلة والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم أي نطلب من الملائك والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا فإذا صورنا تمثاله والتمثال كما يصورها النصارى في كنائسهم قالوا فمقصدونا بهذه التمثيل تذكر أصحابها وسيروا منحن نخاط هذه التمثيل خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله فأقول أحدُم يا سيدي فلان أو يا سيدي كذا نعم أو يا سيدي رجس أو بطرس أو كذا وقد يخاطبون الميت عند قبره سلي ربك أو يخاطبون الحي وهو غائب كما خطبونه لو كان حيا حاضرا وينشدون قصائد يقول أحدُم فيها يا سيدي فلان أنا في حزبك أنا في جوارك كل ذلك في المتصوفة الراقصة يشكون بالله ما لم ننزل به سلطانا ومنهم من يتأول قول الله تعالى ولو أنهم اذلموا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوارد الله توابا رحيما ويقولون إذا طلبنا منك منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار بعد من الصحابة ويخالفون بذلك اجماع الصحابة والتبعين لهم بإحسان المسائل المسلمين فإن أحد منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يشفع له ولا سأله ذلك ولا ذكر ذلك عن أحد من أئمة المسلمين في كتبهم وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر فقه وحكوا حكاية مجذوبة على مالك ذكرها بسط الكلام عليها سأأتي ذكرها وبسط الكلام عليها رأيت كيف أن من ضيع ضيع الدين من المتأخرين ملاعا فإنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يذهبوا يأتسوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتدوا بأعظم الناس علما وإتقانا انظر إلى, إلى عماية المتأخرين كيف يفعلون فهذه الأنواع من خطاب الملائك والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم و... بخطاب تمثيلهم وهو من أعلى الشرك الموجود في المشركين في من غير أهل الكتاب وفي مبتدع كتابي والمسلمين والعبادات ما لم يأذن به الله جل في علاه قال تعالى أمنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله فإنهم يزرفون العبادات للنبي مدد يا رسول الله يقولون ذلك تصريحا ويطلبون من النبي المدد وارتقى الأمر ببعض يطلبون المدد من الموتى من المقبورين ثم يأتي بعض المتأخرين ويحدث له تأويلا وتوجيها ويقول عادة الناس أنهم يستشفعون لا, لا يطلبون مددا من أحد ولا يقصدونه شوف انظر شرك ويزين للشرك شرك ويزين للشرك هذا أمر جلد فإن دعاء الملائكة والأمّة وفي مغيبهم وسؤالهم بهم والاستشفاء بهم في هذه الحال ونص بتماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشاء الله ودارف عليه ولا به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا بالتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كثير فما فعل الناس مما له عبادة وزهد، وذكرنا في حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان، وفي من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاء به والاستغاثة أو يذكر ذلك فدين مديح الأنبياء والصالحين فهذا كله ليس بالمشروع. نهج, نهج البرضع عندكم شاهد لذلك، ولا واجب ولا مستحب اتفاق المسلمين، ومن تعبد بعباده ليست واجبة، ولا مستحبة واعتقدها واجبة. أو مستحبة فهو ظل مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين هو أراد أن يشاكل من يقول بالبدع الحسنة يعني لكنه لا يقول بها بنظامية قف عند هذا وعلمو أنه لا يقول ويقول كل بدعة ضلالة لكن هو بيقول عندما من يقول بالبدع الحسنة أيضا يقول بأن بأن من من فعل ذلك فبدعته بدعة سيئة قال باتفاق أئمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجة من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات والرد عليهم أو الجواب عليهم من طريقين أحدها أو أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه مصلح علم بالاضطرار أما الجواب الأول فعلم بالاضطرار والتواطر من دين الإسلام بأجمع سلف الأمة أمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب الاستشفاء بالصالحين أو التوصل بهم بذواتهم وعلم أنه لم يكن أن وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء ولا استشفعوا بهم ولا بعد مماتهم ما ولا في مغيبهم فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله أدعو الله لي سل, سل الله لي استغفر الله لي نعم سر لن لي او يديني او ينصرني او يعينني ولا يقول اشكو اليك نقص رزقي وتسلط العدو علي وأشكو اليك فلانا الذي ظلمني ولا يقول او جاورك او او انت تجير من يستجير نعم. ولا يكتب احد ورقه ويعلقها عند القبور كل ذلك عندنا موجود في الساحة التي نعيشها الآن ولا يكتب احد أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعل أهل البدع من أهل الكتاب من المسلمين كما يفعله النصارى في كنائسهم وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبول الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم فهذا مما أرم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل والتواتر وباجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته بحال من الأحوال وكذلك الأنبياء قبل لم يشرعوا ذلك لي أمهم بل أهل الكتاب ليس عندهم عن عن الأنبياء نقل بذلك كما أن المسلمين ليس عندهم عن النبي نقل بذلك ولا فعل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من قرون الخيرية طبعا ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا في غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو يشفع له أو يدعو لأمتي أو يشكو إليه ما نزل به من مصائب وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته فتارة بالجدب وبنقص الرزق والخوف وركوب العدو ولم يكن أحد منهم يذهب إلى قبر النفس وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد الأنبياء ليشكوه إليه جذب الزمان أو قوة العدو أو كسرة الذنوب، كل هذه ثم استضرخ وقال كل وكل ذلك بدعة ليست وذبها لمستحبة فهي بدعه سيئه وضلاله باتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع بانها بدعه حسنه انما ذلك إذا قام دليل شرعي انها مستحبه اما من ليس مستحبا ولا واجب فلا يقول احد من المسلمين الحسنات التي تقرب بها الله تعالى كما قلت لكم أنه تكلم عن البدع الحسنه مشاكلة بمن يقول بذلك قال حتى وان تنزلنا معكم الذين يقولون بذلك يقولون بأن هذا بدعه بدعه نعم وبدع ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر, أمر إجاب والاستحباب فهو أضال متبع للشيطان وسبيل من سبيل الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا سراطي مستقيما فتفرق بكم عن سبيله هذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يقال قيّن الأنصار والذين اتبعهم بإحسان بالتبع، من خالف السنة والإجماع القديم لا سماه، ولا سماه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مشتهد يعتمد يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا إنخرم الإجماع بمخالفته، ولا يتوقف الإجماع على موافقته. نعم. ولو قدر أنه نازع في ذلك عارم المجتهد لكان مخصوماً به عليه السنة المتوترة وباتفاق لأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين دليل وإنما اتبع منه بالعلم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من الذي يتبع المتأخرين يقع في مثل هذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحباً فإنه قد حرم ذلك أو حرم ما يفضي إليه كما حرم اتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مسادد فلا تتخذوا القبور مسادد فاني أنهاكم عن ذلك الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مسادد قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا <تصفيق> واتخاذه المكان واتخذ يتخذ للصلاة الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عباده الله ودعائه لا دعاء المخلوقين فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلاه فيها كما تقصد المساجد وأن كان القاصد لذلك إنما يقصد عباده الله وحده لأن ذلك ذريع إلى أن يقصد المسجد لاجل صاحب القبر ودعاء صاحب القبر ودعاء به ودعاء عنده فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتخاذ هذا المكان عبادة الله لا وحده لألا يتخذ زريعة إلى الشرك به كما بينا ذلك لذلك قسمت الزيارة إلى زيارة بدعية وزيارة شركية نعم وهذا نبينه إن شاء الله في الكلام على الرد عليهم من الجزء الثاني في الكلام على مسألة القياس والذوق أيضا يردون عليهم لكن لابد أن تفهم أن هؤلاء قد اتبعوا المتأخرين فيما قالوا ولذلك أقاموا الدنيا وأقعدوها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على, على, على كلام المتأخرين وكيف أن هؤلاء السلف يكفرون المتأخرين ويكفرون الحفظ بن حجر والنووي لا شك أن هناك من السلف من كان فيه تشدد وخطأ وجهل لكن من كان منهم على علم يعمل بعلمه وينشوره بين الناس هو الذي أقام الدين حقا وأن المتأخرين واتباع المتأخرين فرارا من السلف معناه أنه ساقع في الضلال المبين لا محالة أنه لن لن يرى بدعة ولن يرى في عمله بدعة بحال من الأحوال لذلك الحضر الحظر من مثل هذه الأمور ولا بد من فتح هذه الأبواب من أجل ان تظهر الحقائق وتعرف السنه من غيرها لو في اسئله تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا سلا فضلاً. حق منهم فتاتين وثلاث خاتين وغرد ثلاثين في الحفنا لا يجوز إن كانت على على بغير ملابس على أورين يعني. إن كانت على ياتين فلا يجوز بالحفل. اللهم الله, الله عليك. أمين. أمين. الحمد لله على كل حال حال جعلك الله رأساً خيرا في اللهم الله, أمين. الله حرص على أسماء. لا ممكن. هل يمكن تقسيم راتب أحد الشخص؟ شيخنا لا لا يمكن تقسيمهم. إلا إذا كان تعطيه فلا تعطيه تجوز. هو أن في محلات بتعمل كارت خصم 10 جنيه تحط عليه بيانات من خلاله بيسحب. بيحسب لك مشارط على إيد نقاط كل ما تعدي أكثر نقطة بيديك. فتمنى إن السؤال الله من جاء سؤال هذه كان الرجل بيشتري لهذه النقاط لا يجوز لأنها بل يجوز استغفر الله بل يجوز لأن هذا ما في العرض نعم يجوز يجوز ما في شيء كل كلها ضلالة يا سمراء قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل بدعة ولذلك النعمل قال كل بدعة ضلالة ولو راه الناس حسنا احسن الله عليكم ورفع الله مقامكم سيكون الله خيام والآن استأذنكم الله أن ينفع بكم وأن يرفعكم وأن يرسلكم السلام عليكم وبركاته